الدرس الثالث، الإنترنت خمسة، استمع إلى النص، ثم أكمل الفراغات يستخدم الإنترنت من قبل أكثر من مليار شخص في كل أنحاء العالم، حسب الإحصائيات يزداد هذا العدد بسرعة هائلة يوماً بعد يوم